يرد العشائي ويسمى بالتمجي في شرح الكنز لعبد الغني يسمى له يرد الرجائي والانتهائي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تسبيحا يليق بجلاله يا من له السبحات والحمد لله حمدا كثيرا وافيا نعمته وان نقمه ويمكى في مزيده على جميع الحالات ولا إله إلا الله توحيد محقق مخلص قلبه بعقل يقين عن الشكوك والظنون والأوهام والشبهات والله أكبر من أن يحاطى ويدرك، بل هو مدرك محيط بكل الجهات وفي الدرجات ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم إلهنا تعظمت على الكبراء والعظماء فأنت العظيم الكبير وتكرمت على الفقراء والأغنياء فأنت الغني الكريم ومنمت على الوساط والطائعين بسعة رحمتك فأنت الرحمن الرحيم قال مسرنا و جهرنا وأن تعلم بنا منا فأنت العليم لا تدمير للعبد مع تتبيرك ولا إرادة له مع مشيئتك وتقيه بك دولا وجودك لما كانت المخلوقات ولم لا حكمة صنعك لما عرفت المصنوعات خلقت الآدمية وبلوته بالحسنات والسيئات وأبرزته في هذه الدار لمعرفتك وأحجبته عن باطن الأمر لظاهر المرئيات وكشف من شئت عن سر سر التوحيد فبهذا شهيد الكون والتكوين والكائنات وأشهدته به خضرات قدسك من طائف معاني سرك كالباطن في مظاهر المظاهر بأنواع التجليات إلهنا أي كيد للشيطان وهو ضعيف مع قوتك وإقتدارك وأي دان على الغلوب مع ظهور ينوارك إلهنا إذا عمرت قلبا إذ محل عنه كل شيطان وإذا عليت عبد لم يكن لأحد عليه سلطان اتصفت بالأحديته وأنت الموجود ورفعت نفسك بجلال الربوبية فأنت المعبود وخلصت غيق أرواحي من اختصصت من ريق الأشباح إلى فضاء الشهود أنت الأول قبل كل شيء وأنت الآخر بعد كل شيء كل شيء هارك حادث مفقود لا موجود إلا بوجودك لا حياة للأرواح إلا بشهودك أشرت إلى الأرواح فأجابت وكشف عن القلوب فطابت فهنيئا لهياكل أرواحنا لك مجيبة ولقوالب قلوبها فاهمة عنك منيبة إليك إلهنا فضهر قلوبنا من التنس فتكون محلاً لمنازلات وجودك وخلصنا من في الأغيار لخالص توهيدك حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلي عظيم ذاتك فانت الوهاب المانح الحادي القادر الفاتح إلهنا إن الخير كله بيديك وأنت موهبه ومعطيه وعلم عن العبد لا يدري من أين يأتيه وطريقه عليه مبهم مجهول لولا أنت دليله وقائده ومهديه إِلَهَنَا فَغُلُبٍ وَاصِيْنَا إِلَى مَا أَحْسَنَهُ وَأَتَمَّهُ وَهُصَّنَا مِنْكَ بِمَا هُوَ أَوْسَعُهُ وَأَخَصُّهُ وَأَتَمَّهُ وَأَعَمَّهُ فَإِنَّ الْأَكُفَّ لَا تُبْسَضُ إِلَّا لِلْغَنِي الْكَرِيمِ وَلَا تُضْنَبُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ وَأَنتَ الْمَقْصِدُ الَّذِي لَا يَتَعْدَّاهُ مُرَادٌ وَالْكَنْزُ الَّذِي لَا عَدَّ لَهُ وَلَا نَفَادٌ إِلَوْهَنَا فَاعْطِنَا فَانْقَمَا نُعَمِّلُهُ وَمَا لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ يَا مَنُهُ مَوَاهِبٌ كَرِيمٌ مُجِيبُ السُّوَالِ فَإِنَّهُ لَا مَانِعْ لِمَا عَطَيْتَكَ ولا موضي لما منعت، ولا راد لما قطيت، ولا مبدل لما عكمت، ولا هادي لما أضللت، ولا مطل لمن نديت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا مقعد لمن أقمت، ولا معذب لمن ولا معذب لمن رحمت ولا عجاب المن عنه كشفت ولا كروب ذنب لمن به عليت وقد أمرت ونهيت ولا قوة لنا على الطاعة قونا وبحولك وقدرتك عن المعنصية جنبنا حتى لتقرب إليك بطاعتك ونبعد عن مراصيتك وندخل في وصف هداية معبتك ونكون بآداب عبوديتك قائمين وبجلال عبوديتك طائعين واجعل أنسنتنا لاهية لذكرك وجوارحنا, وجوارحنا قائمة لشكرك ونفوسنا سامعة مطيعة لأمرك وَأَجْرِنَا مِنْ مَكْرِكَ وَلَا تُؤَمِّنَا مِنْهُ حَتَّى لَا نَبْرَحَ لِعَظِيمِ عِزَّتِكَ مُذْعِنِينَ وَمِنْ سَطْوَةِ هَيْبَتِكَ خَايُفِينَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وأجرنا اللهم من شرور أنفسنا ورؤيته أعمالنا ومن شر كيد الشيطان واجعلنا من خواص أحبابك الذي ليس له عليه سلطان فإنه لا قوة له إلا على ما سلبت عنه نور التوفيق وخدمته ولا يقرب من قلب فَحَجَبْتَهُ عنك بِالْغَفْلَةِ وَأَهَمْتَهُ وَأَمَتَّهُ إِلَى هَنَا فَمَا حِيلَةُ الْعَبْدِ وَأَنْتَ تُقْعِدُهُ وَمَا عُصُولُهُ وَأَنْتَ تُبْعِدُهُ هَلِ الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ إِلَّا بِإِذْنِكَ ومن غلب العبد ومثواه إلا بعلمك إلهنا إن الطاعة والمنصية سفينتنا سائرتنا بالعبد فالعبد في بحر المشيئة إلى صاهل السلامة والهلاك فالواصل إلى صاهل السلامة هو السعيد المقراب قُلْ اَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الظُّلُمَاتِ الْمُبِينَةِ وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْعَذَابِ الْمُبِينِ وَلَا عن عَابِدٌ قد سبق تقييرهما والعبث في قضية تصرفك سمامه في يدك فقوده إلى أيهما شئت وقلبه بين إسبعين من صابعك تقلبه كيف شئت إلى هنا فثبت قلوبنا على ما أمرتنا وجنبنا ما عنه نهيتنا.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 وسرك غامر في هذا الخلق وما ندري ما يفعل بنا ففعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة إلى هنا فجعلنا من خير فريق وممن سلك الأيمنى في الطريق من الآخرة وارحمنا برحمتك وعصمنا بعصمتك لنكون من الفائزين وَبِاللَّنَا عَلَيْكَ لِنَكُونَ مِنَ الْوَاصِينَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ الْخَلْقِ نُورُهُ الرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم ومن شقي صلاة تستغرب العدى وتحيد بالعد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد ولا انقضاء صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك وعلى آله وصحبه وعطرته وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا معين برحمتك يا الله أرحم الراحمين